لآلئ موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم ن الاسلاميه ك ب ا ل ب ن ن إ اسماء أ ن ز الله ع ك م ا ل و ن ن ح ن نقص عليك أ ح س ن القصص بما أوحينا وإن كنت موسوعه النابلسي ل ي ل إني للعلوم ش ر الاسلاميه ش و ا ر ر أ ت قال يا م و ت ك ي ي س و ن ك ك ي د النابلسي إن ا ش ي ط ا س ع ا ك ل ي ع ل م ك م ا ل ا ل أ ح ا م ي ويجب السياره يلتقط بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابا ن ا مالك لا ت أ م ن ا على يوسف وانا له لناصحون أ ر س ل و ا معنا غ د ي يرتع ونلعب ل ف ض ه م ب أ م ت و ر م م ا ذ ا م و س و ب ه النابلسي للعلوم ا ل ف ا س د ل ب ا ب قالت م ا جزاء قَدْ موسوعه ن النابلسي يَفْعَلْ للعلوم ن ن الاسلاميه ص ي ن قَالَ ا ل رَبِّي ج ن أَحَبُّ إ م ا د ع و ن ي إِلَيَّ مما أصف موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى قال أ ح د ه م ا إ ن ي أ ر ا ن ي اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني أ ح م ل فوق راسي خبزا تأكل بتقول الطيور نبهنا منه إما نرى ك م و س ل ع ه ا ل ن ي ا ب ل ن ي تركتهم ل ع ق و م ا ل ل ه ا س ل ا ل ي ه فتاكل الطير من راسي قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه مذكرني من عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سجن وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان سبع وسبع خضر وأخر يا ك ه ن سبع ج ف وسبع س ايها ت ا يا أ ا ل م ل أ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا ت ع م ر و ن قالوا اطراف احلام وما نحن بتكوين الاحلام بعمله م و د ر ب ع د أ ه ا أ ن ا أ ن ب ئ ك م ب ت ه و ي ل س و ي و س ف أيها ا ل ص د ي ق ف ت ل ع ذقرات س م ا ي أ ك ل سبع ع ج ا ف و س ب ع س ل ا ت خ ض ر ي ن واخر يا بسامه لعلي ارجع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم ف د ر و ه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ي أ ت ي بعد ذلك سبعا شداد ي ن يكن ما قدمتم لهن إ ل ا قليلا الا قليلا مما ت ح س ل و ن ثم ي أ ت ي بعد ذلك ع ا ه م え Yeah. ل ف ي ل ه ا ل د ك ت د ر ا ت ل ن ا ب ل س ي م و ن و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا وذلك ك ي م و س و ع ق ا ل ن ا ب ل ه حتى تأتون موفقا من ي للعلوم الاسلاميه ا س م ق ا ل الله على م ا ن ق و ل و ك ي ى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أ ب و ا ب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم الا إلا لله عليه, عليه ت و ك ل ت ع ل ي ه ت و ك ل ت و ع ل ي ه ف ل ي ت و ك ل ا ل م ت و ك ل و ن و ل م ا د خ ل و ا من أمرهم أبوهم ما كان حيث ما كان يغني س ل ا م ل ه شيء إلا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ع ل ا م ن ا جعل موسوعه النابلسي ت ه ا للعلوم الاسلاميه يوسف فأسرها ي و س ف في و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن 「なぜなら」 「そして私 「おい w only o h n a أن تأتيهم من الله أو من يشعرون تأتيهم بغتة بالله وهم راشد الساعة لا على قل هذه سبيلي أ د ع و الى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني سبحان الله وما أ ن ا من ا ل م ش ر ي ن ورسلنا موسوعه ن قبلك إلا ل ا ر النابلسي ر أفلم يسيروا في الأرض ظ ر و كيف كان ا ع ة ا ن من ب للعلوم ر خير للذين ت ق ف الاسلاميه ا ي موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن